حتى عذاب أبو علاء لربنا رب اللي ربنا يحضر رحمته اللي ربنا رحمتنا وسعى ويرحم أبرنا ومدت مسلمة تفاقنا عمنا وعاودا يا رب كل سنة تطوير والسيطة معالي والتشهر على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 العدل صوت طيب عود على الكاسه تخمرتي يا طول سوالي شجي يا حاني حظرتي هو ايه في خوفي زمانك ايه في خوفي الزماني يا يا اصغر لسنتي يا And when I touch your skin, I'm in the palm of الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بيا شفتي Oh, Όλα μου βλέει والحياة والحياه <تصفيق> يا ساعة هو حلو وكو حد وفي الكل الذي لله لله لله لله يا قبل يقول يقول ما الامام ف بالساح حال الحب بالساح حال الحا في السماء ضريفة الأرض في قبضتي والأولياء خذوة الأرض في قبضتي والأولياء خذوة وأنا رفا وأنا رفا ليوتي تعال ما قد قلت قول انا بفني انا بفني سلطان الهوى سلطان يا قتيل الشري يا سكن مبين سكن عرض البقاء شرب السفد أقدام أنا اللحد وانت السلام أنا اللحد وانت السلام يا أبن عالمين يا شغاب الدين حسيبنا ليك ترى الشخرجاء <سؤال> القديم اللي حدا نورنا ونبئس مشاكل الفيس عودة يا هيا يا ابو عسل عدل على منهج يشوك تلبس يوم عم الشخرجاء القديم اللي حدا نورنا هتحمل الشزم وان شاء الله يوم لارضى نضيق الروزه يوم التلاته صدى ناهور لولا جايه, جايه يا خانكة. دنيا دنيا, دنيا, دنيا, دنيا. ملك انسا وحزنا يا دنيا كلك لك الا يا حد اساسا انسا كل حزن دنيا كلك وحزن في جيل حضب ومتعب في جيل عذاب ألوان في جيل عذاب ألوان عبد محمد ومصالح كفالها في في جيل تن في الملجة زلزوية جوان ربنا يا دنيا كل مكلمة كلت قسى وحزن يا دنيا كل مكلمة كلت قسى في كل غم انعدم في لازم بشق بعد عزه زرزي ويهوانا بشق عزه في كل جنف البلد ظالم وظلم وقونا حكم عليك ربنا اضطر في, في وكل ظالم حجم بالظل في الإنسان 기�ерх كل ظالم حَقَّك بالظل في الإنسان يليلى جزء والملك للديالة في الإنسان الله يطول اجلنا يا ربك يا خوش قسمه يطول الالدنى كل من عليها فان فين حبيب النبي فين الصحابة كانوا فين حبيب النبي فين الصحابة كانوا مهما يكون الأدن كل من عليها فان من الحبيب النار فين الصحابة كبير سؤال وين الكير ومن الأثويت الأفضل عنده الميزان يا رب نطفق بنا يا حي يا رحمان يا رب من خاكتنا يا حي يا رحمن اغفر لنا ما مضع من سائرنا غسيان اغفر لنا ما مضع من سائرنا غسيان واختف لنا بالرضا من متعة لنا واختف لنا بالرضا ونتمتع على يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا لطيف يا لطيف يا ربي يا ربي يا ربي يا يا يا ربي يا ربي يا ربي, يا ربي, يا ربي يا من ربي يا اللي خلعتنا من النذير دون وخلعتنا من الكيل ووضعت فينا الأعذب أنا لأجل الأعذب أعذبك يا قيام انت الذي خلق وقولك الحق ذلك الذي خلق وقولك منك كنت تنزل مخفيا اردت يتب ان تعرف فخلقتني وعرفتك وعرفت بنا يا يا يا سيدي سليم يا أحمد أعم يا بمساند يا بسيدي والي يا طيب الحمد يا عم يا بلدور يا نور على نور على نور يا ببقر يا حمد يا ببقر يا حمد أبشر في الدين الحمد يا شيخ محمد بيا هم بيا بوسامرا بيا يا يا سمساره يا يا بوزامرا يا عمي يا بوطنيا يا سحب يا فوزيا بيا بيا بيا الله. يا رب نرفع بنا يا أحكم من حكم دينها يا اللي خلقت البدنا انت ذي الدور ابو الانوار لحفي يا اللي خلقت البدنا انت بيد الموت وخلقتي ليبلتي وقعتو في جي انا لجل اعبدك بدك أعبدك يا السروق يا حب، أخوي حرصي الحب، يا إسرودي يا حب، ووضعت فيك المعاب، هذا الذي أعبدك، أعبدك يا أنت الذي خلق أبزينة، وقولك الحبيب. كنت جرساً صخياً فاردت يا روحي أن تعرفك فخلقتني وعرفتك وعرفتك بالعين بالعين الليل يرتبن الليل حضرها الهدن يا بختنا بالنبن يا شعفنا بالنبن إلي حيض طنى النبن يا بختنا بالنبن لا جند يا بغدادي النبيل يا بغدادي النبيل يا سعزنا اللي حيتبقى مدن الذي ابا بالوه على منك نراه يا يا حجازي. يا عم يا وعاده سيد فنيل الحب يا بخيل يا حب يا بخيل من الحب الحب الحب الحب واحيي مرار الحب, الحب واغني عزاز الحب يا من خايف لا حل واغرق في بحر الحب سوتك في بحر الحب الحب مو مدرسه سلسلها برقه فيه والروح ملك الجسد والعقل شورى ليه الجسم سابع لهم له. تابع بايدوا ايه خديجه شرعهم الحاسس فيه يحب يحب يحب الحب ده لغة عالمه من مزر ويب مسافة الحب ده لغة عالمه من مزر ويب مسافة نال من السلامه عين على يا عين على العاشقين هيا ريدور مغني عن بعض والله مقدرين حبا حبا. حبا حبا. على مدلة حبّة حبّة تجود في اليوم على مدلة حبّة حبّة تجود في اليوم محبّة على مدلة حبّة علينا شايفينها لقوه عينينا يا حبي يا حبي يا حبك يعني مجارح بحبك و النهارده طول يا عمر حيقا اعيش وهامت على حبك يا جنة دين الحب قد اللي معزف سيحقا هي سيد صالح هي سيد الشهداء يا شديد كربلاء في يوم عاشورا سنزيد شباب جنان يا سيد Let's we'll see, we'll see. We'll see. وصلا تانية جاية الله المسترى عزة الله شباه الله شاء الله علشان الرجالي كل شيء شيء مدد مدد مدد سيدي يا رسول الله جيل حتى حسن, حسن السروزي اللي بحي احباب حضرتك